والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لا ربنا جل جلاله لما أقام الدلائل الظاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحيم الحكيم وعلى صحة القول بالمعاد والبعث والنشور والحشر ربنا جل جلاله بين في هذه الايات احوال من يكفر بهذه وأيضا شرح من يؤمن بها فربنا جل جلاله بين في هذه الايات احوال الكافرين وبعدها احوال المؤمنين فقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا اي ان الذين لا يتوقعون لقاءنا يوم القيامة فلا يخافون من لقاء الله ولا يطمعون فيه ولا يخافون من عقابه ولا يطمعون في ثوابه ولذلك المؤمن يعبد ربه خوفا ورجاء وأيضا يعبد ربه محبه لأن الله ينعم عليه فهنا لا يرجون معنى الرجاء الخوف ومعناها أيضا الطمع فالإنسان يخاف العقاب ويطمع بالثواب والذلك فان الثواب سمي ثوابا لأنه يثوب على الإنسان بالخير أي يعود له بالخير فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أي ورضوا بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة وفرحوا بها وركنوا إليها وسكنوها سجنة الإنسان الباقي فيها قال والذين هم عن آياتنا غافلون، أي والذين هم عن آياتنا القرآنية معرضون ولا يتفكرون بالآيات الأفقية، لأن الإنسان في أي شيء يحرك نظاه يجد آيات الله في كل مكان. ثم قال تعالى في حكم هؤلاء: أولئك ما النار بما كانوا يكسبون. اولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأبون إليه هو النار. بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذير بيوم القيامة فربنا جل جلاله بين حالهم أي أولئك الذين تلك صفاتهم مقرهم ومسكنهم في الآخرة النار بسبب ما كانوا يكسبونه في الدنيا من الكفر والشرك والمعاصي.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 لا يسمعون الآيات القرآنية ولا تتحرك عقولهم للآيات الكونية والليل والنهار والشمس والقمر ذكر ربنا في هذه الآية أحوال المؤمنين فذكر صفاتهم أولا ثم ذكر ما لهم من الأحوال يوم القيامة والرفعه والمنزل وهنا يعني في القرآن يأتي دوام حينما يذكر احوال جهة يذكر احوال الجهه الاخرى فقال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم حتى هنا اختيار ربهم لن يؤتى باسم الجلاله اوتي بهذا الاسم اسم الرب وفيه يعني العنايه بهؤلاء فربنا جل جلاله ورب الجميع وهناك أيضا ربوبية خاصة ما يرفض به عباده المؤمنين أي إن الذين آمنوا بكل ما وجب عليهم الإيمان به أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وتؤمن بالبعث أي إن الذين آمنوا بكل ما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الصالحات يزيدهم ربهم في الدنيا هدى إلى هداهم ويرشدهم في الآخرة إلى جناته وذلك بسبب إيمانهم وربنا قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وربنا قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ثم قال ربنا مما رغب في هؤلاء قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أي تجري من تحت هؤلاء الذين آمن عن الصيحة الانهار فتجري من تحت غرفهم ومقاعدهم وسرورهم في بساتين النعيم، وهذه الانهار هي أنوار متنوعة فيها أ... فيها ألد المشارب ومنظرها أجمل المناظر، وحينما يشح على الناس في هذه الدنيا الماء يدرك الإنسان حاجته إلى الماء ثم قال ربنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعاءهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكه وتحية بعضه البعض سلام. وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها إذن هذه آية عظيمه دعواهم فيها سبحانك اللهم أي دعاء المؤمنين في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم أي ننزهك يا الله تنزيها من كل عيب ونقص ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون لا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخضون قال فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس هذا الحديث يفسر الآية فيما يتعلق هنا دعواهم فيها سبحانك اللهم في الجنة تسقط جميع التكاليف جميع التكاليف التي يكل فيها الإنسان في الدنيا تسقط ولكنهم لما يرون من عظم النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم فإذا احتاجوا شيء أو طلبوا شيء قالوا سبحانك اللهم لعظيم رضاهم عن الله تعالى ولذلك لا يوجد شيء من النعيم في الدنيا من نعيم الجنة إلا الذكر فينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى وإذا كان يذكر فلا يجد اللذة فليعلم أن لديه مانع من اللذة التقصير في حق يدائي حق الله أو الذنوب فيخلص الإنسان نفسه فيؤدي الحقوق لله كاملة ويخذر الذنوب سيجد لذة وانشراحا للصدر ما بعده فذكر الله في الدنيا هو من نعيم الجنة فهنا لما يرون من النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام أي وتحية المؤمنين في الجنة دعاء بعضهم لبعض بالسلام من كل سهيس الجنة دار السلام فهي سليمة فهم يهنئونهم على ما سلمهم الله تعالى قالوا آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولذلك لما يرون من النعيم ولما يتمتعون به يكثرون من تسبيح الله وتنزيهه وحمد الله تعالى أي وخاتمة دعائهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين أي جميع المحامد مستحقة لله تعالى رب العالمين فهو وحده الموصوف بالكمال مع محبته وتعظيمه باعتبار أن الحمد هو يعني يعني ذكر المحامد لله تعالى والكمال محبة وتعظيمة ثم قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهم ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقائح لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب والله على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يحذر من الغفلة وأن يحذر من العقاب حينما يغفل الإنسان عن طاعة الله تعالى وهذه آية عظيمة تبين حال الإنسان وربنا جل جلاله لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكانوا عن آيات الله غافلين بين أن من غفلتهم أن الرسول متى انذرهم استعجلوا العذاب جهلا منه منهم وسفهما وهذا كما قال تعالى في سورة الرعد ويستعجلونك للسيئة في قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدى مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب فهم يستعجلون بالعذاب للرسول أيضا الناس يدعون على أنفسهم كثيرا ما يدعون على أنفسهم وعلى أولادهم فقال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم اي ولو يعجل الله للناس الشر اذا دعوا به على انفسهم استعجاله بالخير لهلكوا ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر واحدهم لعن الدابه التي يركب عليها يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم إذن الإنسان منهي عن الدعاء على نفسه أو على ولده ثم قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهم أي فنترك الذين لا يؤمنون بلقائنا فلا يخافون عقابنا ولا يطمعون ثوابنا نتركهم في تمردهم مترددين متحيرين لا يهتدون إلى إذ الحق إذا ربنا يتركهم في الدنيا في الضلالة ويتركهم يتخبطون حتى يقعوا في النار يوم قياما وربنا بين قوة من يستحق العقاب فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهم ثم قال الله تعالى مبينا حال الإنسان فقال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 كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركنه ولذلك ربنا جل جلاله لما حكى عن الكافرين أنهم يستعجلون في نزول عذاب ثم بين في هذه الآية الكريمة أنهم كاذبون في ذلك الطلب وأنهم كاذبون في ذلك الاستعجال، لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه وفي دفع عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب وهذا الإنسان هو بنفسه يكذب نفسه فيطلب الشرف في الحقيقة لا يريد حقيقة الشر. فربنا قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم أي وإذا أصاب الإنسان الشدة والشر اجتهد في دعاء الله تعالى في جميع أحواله مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائم وربنا جل جلاله قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عرر وربنا قال وإذا غشيهم موج كالظلر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر إذن ربنا يقول فلما كشفنا عنه ضره مرّا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه هذا ولياذ بالله الذي ينشر النعمة أي فلما فرجنا عن الإنسان المضطر واستجبنا دعاءه وأنجيناه استمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي ونسي أو تناسى ما كان فيه من الشدة التي انقذه الله منها وأنه لم يتعر بتلك الشده ولم يؤدي شكر الله تعالى ففي هذه الحال يعني نسي او تناسى كانه لم يدعوا الله الى ما أصابه وربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتَيْنَاهُمْ وليتمتعوا فسوف يعلموا وربنا قال وَإِذَا مس الْإِنْسَانَ ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إِذَا خوله نِعْمَةً منه وذا كل ما لديك فهو تخبيل وقتي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 إنك من أصحاب النار إذن في هذه السورة ربنا قال ختم الآية قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أي كما زين الإنساف الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء واستمراره على ما كان عليه من كفران بعد كشف ضره كذلك زين للكافرين المجاوزين الحد في الكفر والعصيان ما كانوا يعملونه من ذلك وذاك على الإنسان أن يحذر العقوبة فربنا جل جلاله يمد الإنسان بالصحة والعافية وينسى الإنسان أن هذا من الاستدراج. ثم قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا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 فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذلهم الله ولم يوفقهم له كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان وحقيقة في هذا تحذير عظيم أن الإنسان عليه أن لا ينسى لا ينسى التاريخ المعاصر الذي يحصل فيه ما يحصل ونرى الايات في هذا الشيء المعاصر وايضا القرون السابقه وربنا جل جلاله قد ذكر فيها يعني قد حينما تطوف البلاد وتبحث تجد معالم قديمه وربنا جل جلاله قال الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكرناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين اذن على الانسان ان يتعب بالتاريخ المعاصر وكم شاهدنا ونشاهد من الظلمة من أهلكهم الله تعالى وأيضا الأمم السالفة وإذا سرنا في الأرض علينا أن نسير سير اعتبار وكم حبت هذه الأرض من حضارات ثم ذهبت لكن بقيت العبرة فيأخذ المؤمن العبرة إذا ربنا يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين فربنا جل جلاله أعاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدئه بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم في الغرور لتأخير العذاب عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة وهذا التهديد تهديد وموعظه بما حل بأمثالهم إذا على الإنسان أن يعتبر بغيره فقال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما ظلموا أي ولقد أهلكنا بالاستئصال الأمم الماضية التي كانت قبلكم أيها المشركون لما أشرك أهلها بالله وكذبوا رسله وخالفوا أمره ونهيه وربنا قال أولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات افلا يسمعون وربنا قال وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص اذن الله سبحانه وتعالى يعطينا امثله على امم كانت اقوى لكن الله قد اهلكهم فهم ذهبوا ولكن بقي حسابهم ثم قال تعالى وجاءتهم رسلهم بالبينات أي وأتت الأمم الماضية رسل الله بالمعجزات والبراهين الواضحة التي تدل على صدقهم قال وما كانوا ليؤمنوا أي فلم يكن أهل القرون الماضية ليؤمنوا برسل الله الذين جاءوهم بالمعجزات لماذا؟ لأن الله طبع على قلوبهم بسبب شدة كفرهم ومعاندتهم للحق واستعمال النعم في غير مرضات نسبيها ولذلك دوام شبر مقولة ابي حادم سلمه ابن دينار كل نعمه لا تقرب الى الله فهي بليه حتى يرعى الإنسان نعم الله ولاجل أن يضع كل شيء في محله وربنا لما ذكرنا أصاب الامم السابقه قال كذلك نجزي القوم المجرمين حتى نعلم أن سنة الله تعالى هي إهلاك المعتدين أي كما أهلكنا أهل القرون الماضية من قبلكم أيها المشركون بسبب شركهم كذلك نهلككم إذا لم تتوبوا وتؤمنوا بالله ورسوله ونهلك كل مشرك وكافر كذلك وربنا قال ألم نهلك الأولين ثم ندفعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرم إذا من أجرم وتجاوز الحد فليحذر سطوه الجبار فربنا جل جلاله يمهل ولا يهمل قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الامم المكذبه التي اهلكناها لننظر كيف تعملون هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أم تعملون شرا فتعاقبوا عليه اذا هذا الخطاب محطوف على الخطاب الذي قبله ثم جعلناكم خلافة في الأرض من بعد أولئك الأقوام كلها بما آتيناكم في هذا الدين من أسبار القوة والنصر والملك والحكم وقدرناه لكم باتباعه اذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءكم به فهو خاتم النبيين ولذلك لا يوجد أمة بعد هذه الأمة، ولذلك يا ربنا جل جلاله يبشر هذه الأمة بأنها هي التي هي الأمة السائدة في الأرض حينما تعمل بالقرآن وبالسنة، ولكن يتأخر النصر حينما تتاخر أسبابه. قال ثم جعلناكم خلاصا في الأرض من بعدهم. أي ثم جعلناكم سكانا في الأرض تكونون فيها من بعد الأمم الماضية التي أهلكناها قال لننظر كيف تعملون أي استخلفناكم بعدهم لننظر أي عمل تعملون من أعمال الخير أو الشر فنجازيكم عليه ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديثه أبي سعيد الخدري سعد بن مالك من سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضره إن الدنيا حلوة خضر وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون وذلك هذه الآية الكريمة قرأها عمر الفاروق وفي زمن الفاروق اتسعت دولة الإسلام اتساعا عظيما قرأ هذه الآية الكريمة فقال صدق ربنا ما جعلنا خلائف الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا قال فأدوا خير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانيه فهكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل بطاعة الله تعالى وأن يستخدم النعم في مرضاة الله تعالى من فوائد الايات ذكر الاخوه في المختصر في التفسير ثلاثه فوائد لهذه الصفحه لطف الله بعباده في عدم اجابه دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر بيان, بيان حال الانسان بالدعاء في الضراء والاعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك هلاك الامم السابقه كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم هذه الفوائد التي ذكرها الأخوة وبالإمكان أن يضاف اولا بشارة للمؤمنين على دوام الدين فربنا جل جلاله هو المعبود إلى الأبد وعلى طول المدى ثانيا أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس وإنما يكون ذلك كذلك حينما يرون تزايد النعم فالنعم في الجنة تتكرر وتعاد وتزاد ليس لها انقضاء ولا أمد بل هي نعيم دائم ثالثا لو يعجل الله للناس دعاءهم على أنفسهم وذويهم لهلكم ولكن الله حليم رحيم بعباده وهو أعلم بما يصلحهم وهذا يدل على عجلة الإنسان وعدم صبره وأنه لا بد أن يروض الإنسان نفسه حتى يحسن قيادها ولذلك فإن المؤمن يقرأ القرآن لمقاصد ومنها معالجة النفس ومجاهدتها على ما فيه خير الدنيا والآخرة رابعا النية لها أثر عظيم فالداعي على نفسه وذويه في حقيقة الأمر لم يقصد هذا ولكنه ساقه إليه حده الطبع وعجلة النفس وهو سابس الشيطان ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بعدم الاستجابة في الأعم الأغلب وقد يستجاب كما في الحديث الذي رواه مسلم برقم ثلاثة آلاف وتسعة حينما قال على الذي لعن ما يركب قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون ثم قال لا تدعوا على أنفسكم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 يعني على الإنسان أن لا يطلع بالدنيا ويتمسك بها بل عليه أن يريد الشيء الأعظم وهو الجنة والدار الآخرة فأمد الدنيا قليل والآخرة طويلة بل عليه على الإنسان أن يستعمل الدنيا سبيلا للآخرة فالدنيا دار ما مر وليست مستقرة وإنما الحياة الكاملة هي الآخرة لأنها أبدية سرمدية سادسا الإنسان منتقل عن الدنيا لا محل فعليه أن لا تسكن نفسه إليها بل يجب أن يتزود لطريق رحلته الطويل وذلك هذه الأيام التي نقضيها هي مراحل مراحل نقطعها في رحلتنا إلى ربنا والمؤمن يلاقي ربه بعمله فليحسن الإنسان في هذه الدنيا لأجل رحلته الطويلة سابعا المؤمن يسعى للأعمال الصالحة التي يزداد بسببها إيمان فربنا يسدد المؤمنين إلى الاستقامة بسبب إيمانهم لن يسددهم في الدنيا ويسددهم في طريق الآخرة ثامنا استحباب حمد الله بعد انتهاء المجالس تاسعا من معاني الدعاء بالسلام أي سلمت وأمنت مما ابتلي به أهل النار عاشرا من رحمة الله بعباده أن الله يستجيب دعاءهم بالخير ولا يستجيب دعاءهم بالشر هذه في الآيات تذكير بالأجل وهو أن الله قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودا وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحش والإنسان يجد عمله حينما يولي من هذه الدنيا ورحم الله الربيع بن حسين قال ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت لا. ثاني عشر البينات هي الآيات والحجج التي تبين صدق من جاء بها وواجب على المؤمنين أن يبينوا للعالمين دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاستعيدوا في هذه الدنيا من نصب نفسه في بيان رسالة الرسول وبث دلائل نبوته في الانام أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فعلينا أن نعرف الناس بهذا النبي العظيم ثالث عشر أباح الله لنا نعما كثيرا وثمة نعم لا يبلغ الإنسان حق الوصول إليها مثل الذهب والحرير لطجال يعني مهما تمتع الإنسان لا يبلغ به المتعة أن يلبس الرجل الذهب ولا أن يلبس الحرير وهذا المعنى مقتضته الآيات في هذه الصفحة الكريمة إذ إن البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها يكون مقدار التوغل فيها بمقدار ما يصرف عن الاستعداد للدار الآخرة وتلاحظ هذا في حياة الكثيرين الذين اتخذوا من الذهب سيارات أو مقاعد للطائرات فالانسان إذا انهمك في الدنيا أخذ الدنياه من آخرته ولذلك الله قد أباح لنا نعيم وأباح لنا متاع في هذه الدنيا لا نتجاوز حده فإذا تجاوز الإنسان حده حرم منهم في الدار الآخرة رابع عشر نعيم الجنة هو النعيم التام وهو نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن الملك الديان مع تمام السرور بلقاء الأتقياء أحباب الرحمن خامس عشر التسبيح والحمد دعاء وكذلك التهليل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 سادس عشر، يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه الحمد لله رب العالمين. سبعة عشر بلاغة القرآن، ومن ذلك بلاغة القرآن في الحذف، ففي الآية السابعة حذف تقديره ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. ويفسر ذلك قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ولذلك فإن المؤمن يجعل نصب عينيه دواما الله والدار الآخرة ثامن عشر بلاغة القرآن باختيار الفعل المناسب ففي اختيار الفعل الماضي رضوا واطمأنوا دلالة على التحقق والوقوع يقابله اختيار صفة الحال والاستقبال لا يرجون للإذان باستمرار عدم الرجاء تاسع عشر أصحاب الدنيا الذين يعبون بالشهوات المحرمة والغافلون عن الدار الآخرة المعرضون عن الآيات القرآنية والمعرضون عن الآيات الكونية ليس لهم مصير يلجئون إليه بعد هول الحساب إلا جهنم دار العذاب عياذا بالله تعالى عشرون الظلم سبب الهلاك والزوال وكم رأينا في التاريخ المعاصر من الاقوام الظلمة أهلكهم الله وجعلهم أحاديث للناس قال تعالى ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا فالإنسان عليه أن يحذر الظلم. حادي وعشرون الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء مع قلة شكره حالة النعمة والرخاء. ثامن وعشرون ربنا جل جلاله جعل نظام العالم يسير برحمته يؤيده قول تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ولذلك ما من لحظة نعيشها إلا برحمه الله قل ارايتم ان اهلكني الله هو من نعي او رحيمنا باعتبار كل لحظة نعيشها نستدر بها رحمة الله بالعمل الصالح وفي سوره تبارك التي في هذه الآلة التي قراتها يعني أن طير طيران الطير وفتحه لأجنحته وقبضه إياها هو من رحمه الله سبحانه وتعالى. إذا ربنا جعل هذا العالم على رفق بالمخلوقات واستقاء الأنواع إلى آجال أرادها ولذلك لما يدعون على انفسهم بالهلاك فهم لا يهلكون. ثالث وعشرون التحذير من نسيان الآخرة والإقبال على الدنيا، لأن الإنسان إذا نسي الآخرة أقبل على الدنيا ويحذر الإنسان الإطمئنان للدنيا ويحذر الإنسان الجري وراء زخارفها، كما قال القائل: اثنتان لا تنساهما الله والدار الآخرة، واثنان انساهما. إحسانك للغير وإساءة الغير لك رابع وعشرون قيمة وأهمية السلام الذي يفتقده الآن كثير من الناس والسلام والدعاء بالسلام والسلام يمر معنا في الصلاة وفي خارج الصلاة كثيرا خامس وعشرون الإيمان والعمل الصالح طريق الجنة فربنا جل جلاله يسدد بالإيمان إلى طريق الجنة سادس وعشرون تكشف الآيات عن طبائع غالب الناس وهي العجلة فعلى المؤمن أن يكون ذا أنات في كل أموره ولا يسارع الإنسان إلا في طاعة الله تعالى سابع وعشرون الكافر اذا مسه الضر يقع في الهوام أما المؤمن فهو مع ربه دائما والمؤمن إذا مسه الضر زال تبرعه ولذلك يلطف الله تعالى به ثامن وعشرون جمال التعبير فقوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه تامل هنا مر وما يوحي به من سرعه النسيان لفضل الملك الديان فعلى الانسان ان لا ينسى حق الله تعالى التاسع وعشرون في الايات دم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع اليه في الشدة والمؤمن يتضرع إلى ربه في السراء وفي الضراء وهذا هو الارجى في الإجابة والذال تجاه في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثلاثون المؤمن يصرف قوته وطاقته وشهوته فيما أحله الله ويجعل النعم في مرضات مزدها أما من اعرض عن الذكر وانهمك في المحرمات فهو مسرف لأنه استعمل النعم في غير محلها فالإنسان لا يسرف ولا يضع الشيء في غير محله وهذا من الظلم إذا وضع الإنسان الشيء في غير محله. حادي وثلاثون نسيان الآخرة بداية النهاية وللاجه فإن المصلي في صلاته يذكر الدار الآخر في كل صلاة بل في كل ركعه حينما يقول مالك يوم الدين تمت هذه الفوائد و وثم كلمات ينبغي على الإنسان أن يثقها دلالاتها واطمئن بها أي سكنوا إليها والطمأنين والاطمئنان سكوت سكون بعد انزعاج دعواهم أي دعائهم وقولهم فالدعوة تطلق على الدعاء والدعاء والقول كذلك وأصل دعو أن يميل الشخص الشيء إليه بصوت وكلام منه طغيانهم أي اعتبهم وتكبرهم وأصل الطغيان مجاوزة الحد يعمهون أي يترددون ويتحيرون وأصل عمها يدل على حيرة وكل اهتداء القرون جمع قرن والقرن القوم من الناس المقترنون في زمن واحد خلائف أي سكان يخلف بعضهم بعضا وأصل خلف أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته